نساء شقائق الرجال فكل من يحث أهله وزويه على المحافظة على النوافل سواء تطوع النوافل المطلقة أو النوافل المقيده الجمهور. لما تطرق الكتاب للحكمة من مشروعيه صلاه النافله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابي هريره ايضا قال إن اول ما يحاسب العبد اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة اكملت الفريضه من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك يعني الصلاة ناقصة لو كان له تطوع في الصلاة تتمم الفريضة الجمهور على ان النقص في الصلاة نفسها يعني النقص في الأوقات يعني واحد كان فترة طويلة كذا مثلا بيكسل أو كذا فيتم له من التطوع فريق العلماء الآخر يقول لا يقول نقص الخشوع مش نقص الصلاة نفسها نقص الصلاه نفسها لا يجبر إلا بالصلاه زي ما ذكرنا قبل ذلك أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول من يأخذ بأن تارك الصلاة كفر دون كفر عليه إعادة ما فاته من صلاة من يأخذ بأنها كفر أكبر فيتوب ويرجع ويدخل الإسلام ويبقى التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها. فكذلك فريدة الصيام النقص في الصيام يعني يتمم أيضا من صيام التطوع وحج الفريضه يتمم أيضا من حج التطوع وهكذا ثم انتقل إلى المسألة الثانية في أقسام صلاة التطوع وهي على نوعين تطوع مطلق وتطوع مقيد هو ذكر التقسيم هذا التقسيم من التطوع من التطوع المقيد السنن الرواتب اللي هو من صلى ثنتي عشرة ركعه في اليوم والليله بن الله له قصرا في الجنة التطوع المطلق اللي هو يعني واحد ينوي الصلاه تطوعا دون أن ينوي صلاة بعينها يتطوع لله عز وجل ليس من العلماء تطوع مطلق ثم انتقل المسألة الثالثة وقال ما تسن له الجماعة صلاة التطوع التي تسن لها الجماعة وذكر التراويح في رمضان وصلاة الاستسقاء اللي هي طلب السقيا من الله عز وجل عندما يكون هناك جد او قحط وصلاه الكسوف عندما تكسف الشمس لو سال سائل هل يجوز أن نصلي صلاه النافلة في غير رمضان جماعه العلماء قالوا يعني أقرب الأقوال هو في قولين في المسألة أقرب الأقوال إن إذا لم يكن هناك ترتيب مسبق فلا بأس يعني إحنا مثلا صهرانين عند أخ من الإخوة بنذاكر أو بنقرأ أو بندي درس أو حاجة ذي وبعدين تأخرنا قلنا نصلي ركعتين يعني تأخرنا كده إلى ثلث الأخير من الليل فقلنا نلحق ركعتين قبل أن ننصرف جماعة لا باس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند, عند خالته ميمونة رضي الله عنها هم المؤمنين فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس عن شماله يصلي بصلاته فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه كان طفلا يعني وأوقفه عن يمينه وصلح حذيفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وكذلك ابن مسعود يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا ثم يلتحق به احد الصحابه عند ميمونه ام المؤمنين رضي الله عنها التحق ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم وعند الكعبه مره صلى حذيفه ومرة صلى ابن مسعود رضي الله عن الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فان لم يكن هناك ترتيب مسبق لل لصلاه ال نصلي قيام الليل جماعة فلا بأس يعني يصلى جماعة بغير ترتيب مسبق يعني مثلا إن شاء الله يبقى فيه الخميس القادم أعتقد أنه يبقى فيه كافينا الأقرب إنه كل واحد يصلي لوح الأقرب إن كل واحد يصلي بمفرده إن شاء الله يعني وإن صلى صلى جماعة فلا بأس لكن الأقرب للصواب وده تكلمت فيه مع الأخ أبو أسلم ومع الشيخ عادل ان الأقرب للصواب ان كل واحد يصلي بمفرده الأقرب للسنة يعني إن شاء الله ثم انتقل المسألة الرابعة في عدد الرواتب الرواتب هي الصلاة التي هي مرتبطة بالفرائض ابن عمر رضي الله عنهما يروي حديث أنهم إيه عشر ركعات. حديث أم حبيبة زاد زادت في الحديث ركعتين قبل الظهر يبقى 12 ركعة وهي متفق مع إيه؟ مع من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة من غير المكتوبة بين الله وله القصر في الجنة. لما حديثين مع بعض بقى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث امنا ام المؤمنين أم حبيبة. رضي الله عنها يبقى عندنا ثنتي عشره ركعه معروفين لما ركعتي الفجر لما السنه يعني لوما ركعتين قبل الصلاه قبل الصلاه يعني بعد اذان الفجر في ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما سفرا وحضرا ثم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وفي حديث ام محببها يبقى اربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر شافعه يبقى شف اثنين 4 ستة دي بيها صلاه شافعين نعم تسميت هو لو احنا رجعنا لتفسير والفجر وليال العشر والشفع والوتر اقرب التفسير للشفع والوتر ان, ان الله عز وجل اقسم بكل ما هو شفع في الكون وكل وبكل ما هو وتر وينفع وتر وينفع وتر يعني بالفتح وبالكسر وفي حديث يعني اعتقد انه الشيخ نسيب رفاعي في في اختصار ابن كثير ذكروا انه في المسند بس انا ما اعرفش تحقيقه والشيخ سكت عن تحقيق الحديث ان الشفع والوتر ان الوتر اللي هم اللي هي التاسع من ذي الحجة والوتر اللي هو العاشر الشفع اللي هو العاشر من ذي الحجة يوم العيد يوم عيد الأضحى لكن أقرب التفسير اللي هي شاملت على كل من أن الله عز وجل أقسم بكل ما هو شفع في الكون وأقسم بكل ما هو وتر أو وتر طب أن الله عز وجل يقسم بالفجر ويقسم بالعصر ويقسم بالطور ويقسم ما يقسم يعني في سورة الشمس مثلا 11 قسم طب إحنا ينفع نقسم بغير الله لا لا ينفع لله أن يقسم بما يشاء وليس لك ان تقسم الا بالله لله ان يقسم بما يشاء وليس للمسلم ان يقسم الا بالله من قلت له كلام عام انا مش عاوز مش يعني مش مش اقطع يعني بالكلام هي التسميه صحيحه ولا لا لكن كل ما هو زوج يجوز ان تطلق عليه شر لكن نحن بنقول الشفع والرواتب اللي هم ركعتين وركع بعد العشاء هم دول سنة العشاء هل بقى تسميتهم صحيحة بالشفع ولا؟ الله أعلم لكن هم دول السنة الرواتب السنة الراتبة راتبة العشاء اللي هم ركعتين اللي بعد صاط العشاء إذا أنت بقى تسميهم شفع أو تسميهم سنة العشاء فلا بأس إن شاء الله لا أدري والله يا شيخ من لو أدري منك بس هو بيقول هل التسمية صحيحة نسميهم على طول شفع؟ تسمية الناس اليوم شفع ينفع؟ أنا لا أدري يا شيخ ابو هاجر عشان الوقت الذي يبارك فيك عشان الوقت اكتب بس اكتب اللي انت عايزه عشان الوقت ربنا يكرمك في أيضا غير السن الرواتب في عندنا حديث بين كل أذانين صلاة أذنين يعني الاذان والإقامة كلمة أذنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأذان والإقامة بين كل أذان وإقامة صلاة يعني بين أذان العصر وإقامة العصر صلاة لمن شاء ورحم الله من صلى قبل العصر أربعا صاحب الشيخ الالباني رحمه الله ابو هاجر أقول إيه هاجر محمد فتح أقول إيه اربعه نعم يبقى بين كل أذنين صلاه برضو بين المغرب بين اذان المغرب وإقامة المغرب صلاه ركعتين صلاه ركعتين لمن شاء صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم بعد الثالثه قال ركعتين لمن شاء فلكن تكون على الاستحباب الشاهد ان ربنا من علينا بالالتزام، يعني الواجبات لازم يستوي فيها الجميع. خلاص. يعني الواجبات دي ما ينفعش تريخ هيائثم. فالربنا من عليه بالعلم يحاول يقتنص الأوقات والعبادات التي يعني تزيد في حسناته دائما باستمرار. بمعنى آخر. يعني انا قبل الأذان أكون جاهز مش أنتظر انا قاعد في البيت قاعد ف... يعني أعد فاضي ما فيش حاجة بتش... ما فيش حاجة شغلاني. حتى لو في حاجة شغلان اتوقف عنها قبل الأذان أي أذان من الصلاة المكتوبة يكون انا أتممت الوضوء يعني جاهز قبل ما يأذن المؤذن للصلاة أكون أنا على وضوء على طهارة كاملة ومستعد أردد الأذان وأنا حاضر القلب وحاضر الذهن صادقا من قلبه في حديث عمر رضي الله عنه اللي هو يردد خلف المؤذن من قال مثل يقول المؤذن ثم ذكر كذا بعد انتهاء الاذان صادقا من قلبه دخل الجنه تردد تردد صادقا من قلبك بواعي عليكم السلام بحضور قلب ثم بعد أن تنتهي من الدعاء اللي هو عقب الاذان تبدأ الصلوات صلاه النافله اربع ركعات في البيت يعني طولهم وقصر الطول والقصر هيبقى يحددوا المسافه اللي بيجلسها المسجد اللي جنب بيتك يعني والحق قبل ما يقيم الصلاه برضو انزل مسجد ركعتين تحيه المسجد هذه ست ركعات مثلا الظهر مثلا انا بتكلم على الظهر دلوقتي اللي أربع ركعات قبل الظهر دول رواتب انزل المسجد اصلي ركعتين قبل الاقامه وثم يكون انا كده عملت اعداد وتهيات نفسيا كده للدخول في المكتوبه ادخل بقى بخشوع ادخل في الصلاه بخشوع وبتركيز وبتدبر حتى زي ما يقول الشيخ رحمه الله زي ما تذكرنا الاسبوع الماضي ان البعض يدخل في الصلاه ويخرج منها كان شيئا لم يكن يعني ما يدري كم صلى ولا ماذا قرا ولا كذا ولا الإمام قرا ولو لو واحد كذا كل واحد فينا يحاول يعاهد نفسه كده ممكن فعلا يلاقي هو الامام قرا اي في المغرب ولا قرا إيه في الفجر مش هو مش في الصلاة يعني هو بجسمي فقط نسال الله العافيه اما من تدبر الأذكار الموجوده في الصلاة سواء القرآن او الاذكار ركوع او الرفع منه او السجود فبإذن الله يكون الصلاة في حياته لها أثر فعال تنهى بالفعل في هذه الحالة عن الفحشاء والمنكر بعد ما انتهي من صلاة الظهر لو أنا بر في العمل أو في مشوار أو في كذا أصلي في المسجد يعني حتى منساش وما كسلش هنا ممكن واحد يروح والجوحر حر وضوء انتقد مع إن في الحر الواحد يعني الوضوء مستحق يعني الواحد يحب يتوضى كثير في الماء يعني بس هي تبرد هي يعني بنية الوضوء ولا يحفظ على الوضوء إلا مؤمن ذكرنا الحديث من قبل قلنا إن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لك وانت على قيد الحياة وأنت تمشي على الأرض شهادة لك بالإيمان أن تحفظ على وضوئك قدر استطاعتك إن كنت بجوار بجوار البيت تطلع تصلي الأربع ركعات في البيت لأن الشيخ شغل رحمه رحمة الله صح حديث صلاة الرجل معنى الحديث صلاة الرجل حيث لا يراه الناس بأجر فريضة. ده بقى إيه بقى يعني عالي جدا لأن مهما مهما تتنفل بقى من قيام ليل وصلوات تطوع وكذا وكذا ما تعديش أجر الفريضة أبدا. يعني واحد ممكن يقول يا ده انا ممكن اصلي مثلا ثلاث ساعات قيام ليل مثلا تتمت الاخير كاملا وبعدين تيئله مثلا ان الاجر ده اجر الثلاث ساعات قيام دول قيام ليل اكثر مثلا من ركعتين من صلاه الفجر الفريده الفجر يعني ركعتين الفريده بتاع الفجر لا طبعا لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذه البشره الحديث اللي الشيخ الالباني رحمه الله وقال في معنى الحديث صلاة الرجل والمرأة أيضا صلاة المرأة التي تصلي جماعة وتصلي النفلة في البيت أيضا لا بأس من ذلك إن كان في استطاعتها يعني وصلاة وبيوتهن خير لهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة الرجل حيث لا يراه الناس بأجر فريضة فان شاء الله يعني كل منا يحافظ على إن هو يكون جاهز باستمرار على طهاره كامله قبل الاذان حتى يتمكن من اداء هذه النوافل لما لها من افضل ذكرت في الاحاديث التي مرت معنا ثم انتقل الى المساله الخامسه ويقول حكم الوتسر وفضله ووقته وينفع نقول الوتسر بالفتح وينفع نقول الوتر ينفع نقول الوتر بالفتح وينفع نقول الوت بالكسر وحكمه انه سنه باتفاق الاحناف بس خالفوا وقال ان الوتر واجب لكن الصواب انه سنه وهذه من الصلوات من النوافل التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السفر والحضر صلاه الوتر وصلاه ركعتي الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هاتين النافلتين سفرا وحضرا وكان صلى الله عليه وسلم كان يسقط يسقطه في السفر هي سنن الرواتب يعني لما يصلي الفجر يحفظ على سنة الفجر ثم الظهر في السفر يصلي ركعتين فقط لا يصلي قبلها ولا بعدها العصر يصلي ركعتين وهي ملهاش رواتب اصلا المغرب ثلاث ركعات لأن في السفر ليس فيها قصر العشاء يصلي ركعتين ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها وإلا لو صلى قبلها أو بعدها كان الأول هو يتم يعني لكنها إيه؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحافظ بقى على بقية الصلوات على صلاة على يقوم الليل في السفر والحذر عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام إيه من الصلوات النوافل تاني من يوم والليلة عموما كان صلى الله عليه وسلم يسبح. على راحلته أينما توجهت به يومئ بالركوع والسجود إيماء يسبح على راحلته اي يصلي عليها فلا بأس ايضا أنت تطبق هذه السنة وأنت في سفرك إلى القاهرة أو إلى مكان ما تصلي وأنت جالس على كرسيك متطهر سواء مستقبل القبل أو غير مستقبل تومئ بالركوع والسجود ايمانا بسو مفيش سنة مؤكدة في السفر الوتر من السنة كلمة سنة او سنة مؤكدة اعتقد مفيش فرق يعني هذه عمما هي سنة يعني ما هياش واجب زي الاحناف ما قالوا لان الأحناف لو يعني قالوا هذا القول لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة في السفر والحذر لكن أدلة كثيرة جدا ان الواجبات هم الخمس المكتوبة فقط ومر معنا حديث أعتقد يمكن مرت معنا الأسبوع الماضي يعني هل علي غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا ان تطوع ذكر شهر رمضان هل علي غير قال لا إلا أن تطوع وهكذا أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني يسبح يسبح على راحلته نوافل أيضا نفل مطلق المكتوبة كان بينزل منتهية خالص يعني محدش يتكلم محدش يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الرحلة المكتوبة كان ينزل يصلي, يصلي على الرحلة, يصلي على الرحلة. وهنا العلماء قالوا في مرة معنى الاسبوع الماضي أيضا ان القيام في النافلة ليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته إنما توجهت به كان يصلي على الراحلة إنما توجهت به فالقيام ليس واجبا في النافلة لما هو واجب في المكتوبة ثم انتقل إلى المسألة السادسة صفة الويتر وعدد ركعاته، وذكر في أحاديث كثيرة مكتوبة عندنا موجودة يعني في المسألة ووضح جدا يعني هنقول أن نقول أقل أقل الويتر ركعة وكلمة ويتر يعني يبقى تنتهي عند عدد فردي ثلاث ركعات خمس ركعات سبع وهكذا ممكن ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد. ممكن ثلاث ركعات بتشاهدين، تشاهدين يعني بتسليمتين ركعتين وتتشهد وتسلم وركعة وتتشهد وتسلم لا بأس من هذا صلاة الوتر وهذا كان ما دوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تصلي ثمان ركعات طبعا في مسألة في خلاف كبير في المسألة أو الشيخ الألباني بالتحديد يأخذ بظاهر النص ومن عائشة تقول ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على ثمان ركعات في قيام الليل ثم يوتر بثلاث ركعتين وركعة أو ثلاث ركعات بس بأحداشر ركعة الشيخ الالباني تمسك بهذا النص وقال لا يجوز اصلا ان المؤمن يزيد على هذا لكن جمهور العلماء وهو الصواب ان الأمر واسع في هذا الباب ويعجب كثيرا الشيخ العثيمين رحمه الله من أناس في المسجد الحرام يصلون طبعا عشرون ركعة فيعجب يقول نعجب من أناس يتركون هذا يعني لا تنصرف أو إذا انتظرت لا تنصرف حتى ينصرف الإمام فيكتب لقيم ليلة يقول يضحون بهذا الأجر تمسكا بقول أحد العلماء فيعيب عليهم كثيرا أنه يصلي في المسجد الحرام ويصلي ثمان ركعات أو عشرة ويجلس هو جالس والناس يصلون الشيخ العثيمين ينتقد هذا الأمر انتقادا شديدا يعني المسألة السابعة الأوقات المنهي عن النافله فيها الاصل في هذه المسألة حديثين حديث عقبه بن عامر هم ثلاث أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا حين ابن عامر ثلاث ساعات كان يعني ثلاث أوقات مش ساعات يعني ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبور فيهن موتانا. دل ثلاث أوقات بشكل عام من أول الانتهاء من صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح الشيخ العثيمين رحمه الله قدر الرمح. بعشر دقائق او 12 دقيقه وقال احتياطا ان خلاه ربع ساعه يعني لو انت جلس في المسجد وبعد الفجر ربنا طبعا ربنا من علينا بالمساجد مفتوحه الان ما فيش مشاكل لكن برضه للاسف المساجد بعد الفجر مباشره بتغلق ولا يجلس فيها الا القليل الا مرحم ربي يعني اللي هو كان بيجلس ايام النظام البائي هو اللي بيجلس بعد عايزين يعني نشكر نعمه الله على موضوع السهر وموضوع الناس مش قادرين فعلا كلنا إلا ما رحم ربي يزبط موضوع الوقت يعني وجعلنا الليل لباسا اللي وجعلنا النهار معاشا اعتقد شبه ملغيه في حياتنا تقريبا تبدلت اتبدلت الامور يعني. يعني الآن يعني اللي بينام مبكرا ممكن ينام الساعه 12 يبقى باقي ثلاث ساعات ونص على الفجر يدوب دوب بنصحى الفجر يبقى يقول لنا بقى كده ايه ما شاء الله بطل يبقى الوقت الأول في نهي عن الصلاة طبعا النهي عن صلاة النوافل لأن عندنا الفريضة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يتذكرها لا كفاره لها إلا ذلك اول ما يستيقظ بقى سواء في قراها أو غير كراها يصلي الفريضة مباشرة للوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى ارتفاع الشمس قيد الرمح اللي هو ربع ساعة يعني بعد ربع ساعة يجوز لك أنك إيه؟ تتنفل الوقت الثاني عند الزوال عندما تتعامل الشمس في كبد السماء قبل أن تزول الشمس يعني قبل اذان الظهر مثلا بعشر دقائق مثلا يعني ده وقت كراها أيضا ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس أيضا وقت كراها حديث ابن عباس قسم الوقت الأول والوقت الاخير لقسمين يبقى عندنا خلينا خمس اوقات كده لما نجمع الحديثين مع بعض حديث عمر بن عامر وحديث ابن عباس يطلع علينا خمس اوقات الوقت الأول اللي هو من بعد صلاه الصبح حتى تشرق الشمس ومن من شروق الشمس حتى ترتفع قدر رمح يبقى دول وقتين وعندما تتعامل, عندما ايه تتعامل الشمس حتى تزول اللي هي في صلاه الظهر يعني قبل اذن الظهر بدقائق ثم الوقت الرابع من بعد صلاه العصر حتى تصفر الشمس أو حتى تضيف للغروب ومن وعندما تضيف للغروب الى أن تغرب يبقى كده ده الوقت الخامس يبقى كده عندنا خمس أوقات حديث ابن عباس حديث ابن عباس أسم الوقت الأول والاخير قسمين هو ذكر في الكتاب عندك مرتب من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وذكر الدليل الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح يعني بعد الشمس الشروق بربع ساعة الوقت الثالث عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب يدخل وقت الظهر الوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب اللي احنا وضحها حديث من صلاة العصر حتى في الشمس الغروب ومن تضيف الشمس حتى تغرب وذكر حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أن عباد الشمس يسجدون لها عند الشروق وعند الغروب ثم يأتي الشيطان ويضع قرنيه عند تحت الشمس حتى يسجد الناس له سواء في الشروق أو في الغروب والنهي في وقت الظهيرة أنه في هذا الوقت فإنه حينئذ تسجر جهنم نعم أنا مش <تصفيق> الشيخ سرور بيسأل على ركعتين سنة الفجر. طبعا الطبيعي برضو إن شاء الله نحن بنقول نحن بقدر الامكان نصحى قبل الأذان ولو بقدر ركعتين قبل أذان الفجر. نلحق؟ نخطف ركعتين بالبال يعني شو بقى نوصلها فين يعني الشكش كان بيعترض على على كلمه يخطف ديت يعني فاحنا حتى مش عارفين حتى نخطف ركعتين قبل اذان الفجر إلا مراحم ربنا فنلح ركعتين خفيفتين ولو خفيفتين قبل اذان الفجر من قيام الليل وقت اجابه الدعاء وهي للصلاه هننتظر في البيت ربع ساعة مثلا او ثلث في ساعه حسب, حسب المسجد اللي عندك وتصلي ركعتين بنيه سنه الفجر ده الكلام ده في البيت يعني طبعا لو نزلت قبل الإقامة يبقى هتصلي تحيه المسجد لان دي من السنن المسببه اللي بتصليها في أي وقت من اوقات الكراهه يعني طب لو انت ما صليتش في البيت ركعتي الفجر تصلي ركعتين اللي انت تصليهم في المسجد بنيه ركعتي الفجر لهم السنه يعني ويقعوا في, في نفس التوقيت يقعوا تحيه مسجد لان اول صلاه تصليها هي تحيه مسجد سواء صلاه مكتوبه او نافله باي نيه هي بتقع تحيه مسجد خلاص على كده تسقط عنها تحيه المسجد ما استطعت أن أصلي في البيت ركعتين السنة الفجر ولا أصليهم في المسجد قبل الإقامة الشيخ العثيمين رحمه الله قال إن كنت تستطيع أن تصليها بعد الشروق بعد ارتفاع الشمس قيد في رمح فيكون الأفضل يعني تنتظر حتى ترتفع الشمس يعني تنتظر حتى بعد شروق الشمس بربع ساعة تصلي ركعتين سنة الفجر اللي هم أنت ما صليتهمش لأن طبعا أنا قمت مباشرة يمكن قمت هما بيقيم الصلاة وتوضيت بسرعة جدا حتى مش مركز في أي حاجة ونزيل تجارية على المسجد ونزيل من غير أي مش داريان طبعا أنا عايز الحق اي حاجة فدي برضو اللي احنا برضو عايزين إيه نحاول نصلح من أنفسنا في هذه الأمور يعني في وقت كافي للعباده فالشيخ العثيمين رحمه الله قال لو أنت تتذكر هتظل متذكرا ومش هتنسى ومش هتكسل عن ركعتين السنة سنة الفجر اللي انت اللي فاتوك وما صليتهمش يبقى حضرتك هتصليهم الأفضل عند الشيخ انك تصليهم بعد الشروق بربع ساعة لو هتنسى أو هتكسل يبقى بعد ما تنتهي من الأذكار اللي هي بعد الصلاة تصلي ركعتين سنة الفجر لا بأس والله أعلى وأعلم. ذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. بعد أذان الفجر شيخ شيء. إلّك كان بعد الصلاة؟ مين اللي صلّاهم بعد الصلاة يعني؟ لا أذكر القصة يعني. ما رفشت قصة والله شيخ ما رفشت الحديث. هنكتب الاسئله عشان نلحق نخلص عن دكتور نبيل قاعد منتظر وإحنا الوقت يداهمنا الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشكر المسألة الأولى في مشروعية سجود السهو يقول والمراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك هدول الأسباب الثلاثة اللي انت بتسجد فيهم بسببهم للسهو إما ان تزيد في الصلاة فعلا من أفعال الصلاة ناسيا أو تنقص منها ناسيا أو تشك لما في الحالة دي دول تلت الأسباب الثلاثة اللي شرع شرع بسببهم سجود السهو يقول وأجمع يقول وسجود السهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ولفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو يبقى عندنا الأدلة سجود السهل السنه والاجماع يقول متى يجب انت مطلب به السجود امتى طبعا هناك اقوال للعلماء الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله وتابعه الشيخ العثيمين في هذه المساله أنه يصلي قبل السلام إذا نقص سهوا من الصلاه ويصلي ويسجد بعد السلام أنا قلت يصلي قبل السلام ولا يسجد قبل السلام يسجد للسهر قبل السلام إذا نقص من الصلاة ويسجد بعد السلام سجد السهر إذا كانت هناك زيادة والأحاديث. ورد فيها كل هذه الأمور منها الحديث المشهور حديث ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه ربعية، سلم من ركعتين فخرج صراع الناس وقال قصرة الصلاة قصرة الصلاة الناس الأمم مستعجلين خرجوا من المسجد وقالوا خلاص الصلاة إيه بيت ركاتين الصحابة جالسين وفيهم بكر عمر لكن هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فكان جالس ذو اليدين الله عن الجميع فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة, أقصرت الصلاة أم سهوت قالوا لا هذا ولا هذا قال بل صليت ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتفت للصحابة وقال أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فبعد هذا الكلام قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين أتم الصلاة ثم سجد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين يبقى ده نقص ولا زيادة نقص في بعض الناس ممكن يفهم ان هو فعلا عم سلم ده نقص في الصلاة فعلا في بعض الناس يقول الآن دلوقتي زاد في سلام زي زيادة كده وفي الكلام ده كله يعني لكن هي الاصل فعلا ان العلماء قالوا ان هذا سلم النقص فيسجد قبل السلام وفي مرة قام لخامسه صلى الله عليه وسلم فسجد بعد السلام في مساله بقى اللي هي مساله الشك في الحاله دي انت بتبني على اليقين وتسجد قبل السلام أو بعد السلام كان في جزئيه دي انا كنت عايز في صحيح الممتع لأن الشيخ الوثيمين له فيها له فيها قول عندما تبني على اليقين او تبني على غلب ظنك وأنا كنت فعلا كاتبها في ورقة كده لكن نسيت أن أنا إيه هذه المسألة فما استطيع أن أقطع بها لأن لابد أنها تراجع اولا وبعض العلماء اختار أن يسجد قبل السلام باستمرار سواء عن نقص أو زيادة فواضح ان الأمر واسع في هذه المسألة يعني ونقص قبل السجود قبل السلام للإمام يكون لو احنا خدنا برأي من يقول ان السجود السهو قبل السلام باستمرار يكون في حق الإمام يكون اقرب من المصلين المسبوق منتظر مباشره قبل يعني يقول السلام عليكم الإمام عن يمينه وعن يساره قبل ان يتم عن يساره بيكون هو وقف عشان يتم صلاته وقد يسجد الإمام للسهو في في الحالة الذي وقف خلاص يتم صلاته وما يرجعش مرة تانيه يعني. نعم شيخ لا انا بالنسبه لي الاوله كلام شيخ الاسلام اللي تابعه في الشيخ ابن إذا اذا سلم عن نقص يسجد للسهو قبل السلام واذا سلم عن زياده يسجد للسهو بعد السلام يقول في المسألة الثالثة متى يسن طبعا احنا ذكرنا في الاسبوع الماضي ان عندنا اركان وعندنا واجبات وعندنا سنن اللي ينسى ثم يتذكر هذا الرك لابد ان يأتي به اولا يسجد للسه لن نركز في دي، واللي يترك واجب سهوا يجبره سجود السه يعني اللي قام عن تشهد الأوسط وهو واجب تشهد الأوسط واجب ليس ركنا في الصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقوم طالما استتم قائما يكمل الصلاة ويسجد للسه طبعا كده قام عن نقص أيضا يسجد للسه قبل السلام ولا يأتي بهذا التشهد أما ترك سجدة ترك قراءة فاتحة ترك ركوع ترك سجود لا بد أن يأتي به وده له تفاصيل كبيرة جدا يعني في الشرح الممتع ممكن يكون تفاصيل تفاصيل في المسألة يقول يجب, يجب سجود السهل إذا زاد فعلا من جنس الصلاة أو سلم قبل إتمام الصلاة أو لحن لحنا يحين المعنى سهوا أو ترك واجبا ويجب أيضا سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى طبعا يبني على اليقين يقول متى يسن, يسن سجود السهو إذا أتى بقول المشروع في غير محله سهوا قال قراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الاتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، يعني قرأ بدل الفاتحة قرأ التشهد. طيب يعمل إيه؟ يقرأ, يقرأ الفاتحة، وبعدين أن يسجد للسهو، وده في الحالة دي سنة هو بيقول هنا يسنسجد للسهو، يعني إن لم يسجد للسهو فلا بأس. وكان يقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم في اليسجد سجدتين. موضوع السجود وصفته قلنا الوقت احنا موضع السجود اما قبل السلام او بعد السلام وذكرنا راي شيخ الاسلام صفة السجود هم سجدتين اا كسجدتي الصلاه فيهم تسبيح سبحان ربي الاعلى ثلاثا في بعض, في بعض الناس بيقول صيغ معينه دي هي دي ليست. دي لم ترد السنة يعني ثم انتقل الى سجود التلاوه وسجود التلاوه الراجح انه سنه وليس بواجب يعني ان سجدت للتلاوه وانت تقرا مريت بسجده النبي صلى الله عليه وسلم مر بسجده وسجد وسجد الصحابه ومر مره اخرى مر بنفس المكان فلم يسجد ولم يسجد الصحابه بالتالي طب لو إحنا جالسين في مكان بنقرأ أنا جالس متعمد عشان أسمع اللي بيقرأ القرآن لو مرة بسجدة وسجد يبقى أنا مطالب الناس يسجد معاً مكان مثلاً في مكان بيقرأ فيه قرآن وأنا ما ليش علاقة بالمسألة أنا في شغل جنبي والقارئ مرة بسجدة سواء سجد أو لم يسجد أنت غير مطالب بهذا السجود أيضاً سجود التلاوة السجود جزء من الصلاة يعني الأقرب ان السجود جزء من الصلاة يحتاج يعني إلى طهارة كاملة واستقبال قبلة يعني طهارة كاملة في الثوب والبدن والمكان واستقبال قبلة بالنسبة لسجود التلاوة وده الأقرب من اقوال العلماء والله أعلم في هذه المسألة ثم ذكر في القرآن خمسة عشر سجدة أربعة عشر متفق عليها أربعتاشر سجدة تلاوة متفق عليها ومختلف في سجدة صاد هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر مصحف المدينة بيعتبرها سجدة تلاوة وبعض الناس بيعتبرها سجد الشكر. سجدة شكر سجدة شكر لما يأتي خبر طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخر سجدا بعض العلماء قال ان سجود الشكر لا يحتاج الى و... يعني ليس كسجود الصلاه لا يحتاج إلى طهاره ولا استقبال قبله يبقى الانسان بيسجد على حاله ونتوقف عند الباب السابع لواصلاه الجماعة ويبقى الامتحان ان شاء الله الاسبوع القادم امتحان فصل الدراسي الاول والإخوة اللي عندهم امتحانات ممكن في الفصل الدراسي الثاني نعمل سؤال للمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول يعني في الفصل الدراسي الثاني اللي هو قبل رمضان مباشره ممكن نعمل سؤال للناس اللي عندهم اعذار ونقول ان السؤال هذا خاص بالاخوه اللي تخلفوا عن الفصل الدراسي الأول يعني بعض الناس بيقول ممكن نعمل امتحان للناس بعد ما يخلصوا امتحانات مش هيبقى في وقت فزي ما التربيه والتعليم كده بيعملوا الازهر اللي ما بيحضرش فصل دراسة الأول بنعمل له سؤال في الامتحان في الفصل الدراسي الثاني ويجاوب على الاثنين اللي حضر الفصل الأول بيجاوب الأسئلة الخاصة به فقط ويبقى السؤال خاص بمتخلفين ملوش على قبيل يبقى الامتحان يبقى في الفقه حتى الباب السادس اللي هو فيه سجود السهم والتلاوة والشكر في معانا مجموعة أسئلة من الأسبوع الماضي نراجعهم بسرعة كذا عشان بقينا ربع ساعة بس نعم شيخ من بداية الكتاب طبعا من بداية الكتاب الامتحان من بداية الكتاب لغتنا وقفنها كل حاجة عليها درجات إن شاء الله الحضور عليها درجات و... وعمل سنة و... وان شاء الله بس طبعا الإخوة يقعدوا يحسبوا الحاجات اللي هي بالاكمبي إن شاء الله ماله الغياب الغياب اثناء الامتحان ماله الناس في الكرسي بالغياب الغياب بتاعه الاسبوع اللي فات كنت انا في مشوار والغياب كان معايا طيب برضو اللي ياخد الغياب بتاع النهارده والاسبوع الماضي يعني في الناس امتحاناتها مفيش يوم مظبوط غير يوم الثلاثاء مفيش مشكله انا بقول لحضرتك اهو يوم اللي هيغيب من عشان لظرف ما او عن عن الامتحان هيبقى عندنا سؤال للمتخلفين عن الفصل الدراسي الاول لا إن شاء الله مش في عذر مش الأثر بيزلني سؤال قديم معنا من زمان ان خروج المرأة المنتقبة في المسيرات والوقفات على مثل وقفة نحري دون نقابي طبعا احنا كنا نسأل السؤال ده لحد من العلماء ولم إيه؟ لم تتأسر الظروف مزه... ما مزه... مسالناش مزه... فبالتالي الإجابة لا أدري إذا جاء الوسواس لي في الصلاة فهل يجوز أن أقول استعاذة وأنا أصلي وكيف علاج الوسواس؟ قلنا علاج الوسواس النبي صلى الله عليه وسلم علاجه وقال إذا جاءه الشيطان يلبس عليه صلاته يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وطبعا راعي هذه المسألة يعني لا يتفل مش يتفل يطلع حاجات لا يتفل كده نفخ زي النف تفل مثل النفخ راعي أيضا ان أنت لو أنت في صلاة الجماعة وبعدين عايز تدفل عن يا واللي جنبيك ما يعرفش ممكن يكون اخ ملتزم وما يعرفش وانت بتعمل تفتح ثلاث مرات كده ده ايه ولا ايه ده اللي بيعمله ده فلا بد ان احنا يكون عندنا فقه في هذه المسائل وعايزين ايه نبقى واعيين للي بايه ما نكونش أه, اه انا بطبق سنة بس السنة قد قد تصد عن سبيل الله تطبيقك لهذا الاستحباب لهذا الامر المستحب فلا بد ان يراعي هذه المسائل ما يتعديش الاخوه يعني الشيخ ابو اسحاق حفظه الله يقول تأخرت الدعوة في كفر الشيخ بسبب السنة المستحبة سبع سنوات بيحكي عن نفسه في بداية الالتزام يقول بسبب جهلنا بكلام العلماء تأخرت الدعوة في كفر الشيخ سبع سنوات بسبب, إيه؟ بسبب سنة المغرب اللي هي لمنشاء. طبعا إحنا عندنا في الأرياف وفي البندر حتى في رمضان دلوقتي خصوصا في رمضان واحد يؤذن واحد بيقيم ما فيش فرصه اطلاقا بين الاذان والإقامة في المغرب في الارياف طول السنه الا مراحم ربي الإقامة مباشرة ثم مباشرة الاذان ثم مباشره الاقامه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب ثلاث مرات يقول صلوا صلوا قبل المغرب ركعتان لمن شاء الشيخ عايز يط... الشيخ بقى ملتزم جديد ومعاه مجموعة عشرة 12 واحد بيملوا الصف الاول ما شاء الله ملتزمين وعزين يطبقوا السنه دي العوام في المسجد ما عندوش الكلام ده هو طلع يتلاقي الناس بيصلوا في المغرب يصلوا يق يعني يؤذن ويقيم وانتهت يصلي مباشره فيقول كان الشيخ بقى يرتبوا بعض واحد يؤذن والشيخ يروح يصلي إمام... يصلي مكان الامام هو اللي بيصلي امام اصلا الشيخ يروح بنفسه داخل القبله ويروح مصلي ركعتين والإخوة الملتزمين يملوا الصف الأول ويصلوا ركعتين المغرب طبعا العوام قاعدين بقى يضربوا أخماس فأسداس مش عارفين يتكلموا حتى المكان اللي يصلوا فيه مثلا ممكن يقيموا الصلاة ويصلوا هم ما حصلش الكلام ده أيضا جلسة الاستراحة يقول عملت لنا مشكلة كبيرة جلسة الاستراحة في البداية نفعل جلسة الاستراحة اللي جنبيك بتكشف جلسة الاستراحة بتكشف الأخ اللي جنبيك هو سرحان ولا مش سرحان انت بتجلس جلسة جلسة الاستراحة بعد ايه بعد ما تنتهي من الركعه الاولى والثالثه طبعا أنت بتجلس جلسه الصراحة هو الاخ اللي جنبك سرحان ففاهم ان احنا نتشهد فيجلس زيك الصراحة بعدين ساعتك تروح قائم، فتعمل مشكل عملت لنا مشاكل كثيره جدا لغايه ما ربنا من علينا بكلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقال يقول شيخ الإسلام من المستحب ترك المستحب لتاليف قلوب الناس من المستحب ترك المستحب لتأليف قلوب الناس الشيخ ابو اسحاق حفظه الله حط قيد على هذه المسألة على هذه المقوله وقال ترك من المستحب ترك المستحب لتاليف خل... لفتره محدوده من المستحب ترك المستحب لفترة محدودة لتأليف قلوب الناس يعني انا عمال أعلم في الناس مثلا سنة هنترك مثلا ركعتين نطرق جلسة الصراحة مثلا الركعتين لمن شاء وهنخلينا زي الناس وافضل اعلم بقى في الناس وأنا الإمام بتاعهم وعمال أقول لهم وعمال أعلم هم مش عايزين يتعلموا بقى في الحالة دي بقى في الحالة دي بقى أنا إيه ما فيش حل ان أنا ممكن أترك المسجد بقى واشوف لمسجد أهل سنة عشان إيه عشان هذه المسألة فاللي فكرنا بها السؤال ان انا لما اترك لما ياتين الوسواس في الصلاه وهدفه عن يساري تطبيقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ياريت هذه المساله تراعيها ان انت تكون واقف لواحد في البيت حتى كمان يمكن بعض الناس في المسجد ما يعرفش لك ايه اللي حصل ده الاخ ماله كده عمال يتفعل شماله فيه ايه فلو احنا عايزين نطبق السنه في البيت ما الناس يتعلم يبقى هذا خير كثير ايضا من علاج الوسواس إلى جانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تتدبر ما تقول زي ما ذكرنا المرة الماضية تتدبر أذكر الركوع والرفع من الركوع تتدبر قراءة في الصلاة تتدبر تظل تتدبر حد عشان ما تسرحش في الصلاة السؤال يقول من مبطلات الصلاة إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا فهل يشترط سماع الصوت؟ وجود الريح أم أن سمع الصوت منفردا يبطل الطهارة وبالتالي يبطل الصلاة حديث إذا يعني لا يخرج أحدكم من المسجد حتى يسمع إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا يعني تكون يعني الكلام هذا مبالغة في انك تكون متأكد بنسبة 100% في خرج منك ريح لأنه ممكن الريح عزكم الله يخرج بدون صوت ويكون خرج ريح وأنا ما سمعتش الصوت ويكون ويخرج من غير من غير ما شم شيء يعني الريح برضه ممكن احيانا ما ممكن ما يكونش له رائحه لكن انا متاكد ان خرج مني ريح خلاص اخره للوضوء مباشرة اتوضا بس انا شكيت بقى فسماع الصوت او شم الريح ملوش علاقه بالإيه؟ بالمسألة بالمساله المهم سماع الصوت وشم الريح ده دليل على ان انا علامه اكيد على خروج شيء بس انا ممكن يخرج مني شيء من غير ما اسمع ومن غير ما شم ومتأكد أنه خرج يبقى في الحالة دي أخرج من الصلاة أو أخرج اتوضا يعني بشكل عام طب أنا في الصلاة أكل مثلا كلت أكل معين او بعض الناس عندهم بعض الريح في بطونهم عفونا الله وإياكم ودي طبيعته يعني أو معظم وقته أو أحيانا يحدث له وهكذا الريح يتردد بين في الحتة اللي بيسموها المستقيم اللي هي نهاية الأمعاء الغليظة بين نهاية الأمعاء وبين فتحة عزك من الله وانت لما تسجد تحس ان الريح دخل في الآخر خالص محبوس عند فتحة الشرج، توقف من الركوع او من السجود يرجع مكانه تاني لا يوجد اي حرج في كركبة ممكن تسمع كركبة وتسمع أصوات في بطنك عجيبة يعني وممكن اللي جنبيك يسمع الأصوات اللي في ويشعر ان فيه حاجة خرجت لا بلف... مفيش حاجة في الفعلة خرجت يعني ممكن بعض الحالات تحدث هكذا برضه ما يبطلش الصلاة الريح اللي بيتردد هذا ما لم يخرج منه شيء بتأكد منه يبقى أيضا ليس ايه ليس ناقضا للوضوء هل من الممكن ان تجعل درس منفرد للرقائق والآداب والالتزام في يوم محدد رجاء هاما وأحبك الله الذي يحببتني فيه إن شاء الله يعني الاخوه يرتبوا هذا الايه هذا المشروع هذا الدرس ان شاء الله تعالى شخص مش مش مش عارف اقرا المهم ان في ثيابه بلل احس, أحس في ثيابه بلل واعتقد انها هو عرق او ما شابهه ولم يتيقن عند خطه حلو جدا ما شاء الله بس أنا مش عارف أراه. عند يمكن آه عند العودة للمنزل بعد صلاة الفجر تبين له أنه سبب البلل هو بول نجله الصبي والذي يبلغ ثلاث سنوات كان ينام بجواره. السؤال هل يعيد الصلاة؟ يعني هل هو سفرغ الوسع يعني تحرى في البلل ده ولا طنش؟ هل زي ما يطلع يعني عرق ولا بول الصبي مش مشكلة؟ أنا أخشى أن هو يكون يعني إيه أهمل في التحري. فأنا أحب إلي أن يعيد هذه الصلاة احتياطا يعني لكن هو لو الحالة بقى إيه هو لم يشعر بأي حاجة يعني لكن بعد انتهائه من صلاه الفجر مثلا أو من الصلاة المكتوبة اللي صلىها تأكد إن, ال ان فيه بول الصبي ده موجود في سواء جاف أو غير جاف موجود في ملابسه في ملابس الأب وصلى ولم يعلم بهذا يبقى صلاته صحيحة بحديث إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في علين وجبريل اخبره ان بهم قذرا كما تكرنا المرة الماضية بس السؤال صاحب السؤال ده انا اشعر من إن هو لم يتحر يعني اهمل في التحري انا شفت بلل لازم اشوف بقى طالما ابني نايم جنبي وعارف ان كذا مش لابس حفاض او كذا وممكن ممكن يعني في احتمال ان هو فانا احب إلي ان هو يخرج من المساله بايه بانه يعيد ركعتين بنيت هذه الصلاة والله أعلى وأعلم المؤذن أتى متأخر فتعجل في الأذان قبل أن يتوضأ وما هو اذان محدث حدث أصغر لا بأس بصلاة الأذان صحيح إن شاء الله حتى لو على حدث أكبر لكن الأفضل من السنة هو يؤذن متطهرا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجب على المرأة حال الصلاة أن تلبس الجورب والقفزين الجورب اللي هو الشراب يعني الوجه, الوجه والكفين ده مسموح بهم للمرأة في الصلاة في بيتها أو في وجود المحارم في, وجوب في وجود أجانب المرأة تصلي قد تضطر الظروف المرأة أن تصلي في مكان يراها فيها غير يراها فيها غير المحارم أو يتوقع ذلك فتصلي بلبسها كاملا يعني بنقابها وقفازيها وجوربيها طب إن كانت في البيت أو في وسط مع المحارم الخروج من الخلاف انها تغطي أيضا إيه القدمين على خلاف بين العلماء ظهور القدمين هل ظاهر القدمين أو باطن القدمين يجوز بالنسبة للمرأة في الصلاة ولا على خلاف وإن كان شيخ الإسلام متأميا رحمه الله ينصر هذا الرأي. لكن انا اميل الشيخ العثيمين رحمه الله انا مقلد الشيخ الاسلام في هذه المسألة مش عارف لها أي اتجاه خالص يعني الشيخ العثيمين بيقول انا مش عارف توجيه كلام شيخ الاسلام لكن انا هقلد شيخ الإسلام الشيخ العثيمين اللي بيقول يعني انا هقلد شيخ الاسلام في هذه المساله فاحنا ان شاء الله مش هنقلد شيخ الاسلام في هذه المسألة ولا هنقلد الشيخ العثيمين في تقليد الشيخ الاسلام والأولى ان المرأة تغطي لا يرى منها إلا وجهها وكفيها في الصلاه وتغطي قدميها ظاهر والباطن تلبس بمعنى آخر إزال صلاه كبير بحيث إنيها لو ركعت أو سجدت أو سجّد ما لا يظهر شيء من قدميها حتى في سجود بطن القدمين ما يظهرش حتى في سجود بطن القدمين ما يظهرش دل أفضل إن شاء الله تعالى إنسان بيشتغل في مهنة شاقة وعرق عرقا شديدا والعرق رائحته كريهة وجاء وقت الصلاة فهل يصلي أم يؤخر الصلاة حتى يغتسل ويزي بهذه الرائحة طبعا لا يؤخر الصلاة أبدا حتى إن كانت رائحة لا يطيقها أحد ما لهش علاقة بالمسألة خالص لا يجوز تأخير الصلاة إلا في أمرين من نام عن صلاة أو نسية فقط فيصلي برائحته بوسخه بكل ما فيه ما, يعد ما يؤخر الصلاة عن وقتها أبدا والعرق والوسخ والرائحة ليست من النجاسات وليست من كذا وليست من كذا يعني لو حتى الإنسان عليه يعني مش عارف أقول إيه يعني أصعب ما تتخيله من من قذر ووسخ وتراب وطين وكذا وواحد شغل في كذا وشغل في كذا وجاء وقت الصلاة يصلي نعم يا شيخ إن شاء الله يصليه في الجماعة والناس إن شاء الله تتحملوا بإذن الله تعالى. نعم يا شيخ ما عموش فلوس هو شواجر يجيبه ستحمله إن شاء الله ويصلي فيه. ده إن شاء الله إن شاء الله عندك البصل والتوم وعند الوقت ربنا منع علينا بمعجون أسنان برائحه النعناع وإن شاء الله تأكل البصل والتوم وتغسل اسنانك وتأتي المسجد إن شاء الله هو حتى لا يؤذي الآخرين إن شاء الله من هيكون في يكون فيه والاخرين الآخرين والآخرين إن شاء الله يتحملوك يعني لان الحديث هذه لما ذكرنا في غسل الجمعة إن, ان الصحابة كانوا أصحاب عمل شاق وكانت هدومهم غليظة يعني زي الخيش مثلا كده حاجات تخينة جدا ومع حرارة الجزيره العربية وكذا كان يكون لهم رائحة فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا الأمر يعني ان غسل الجمعة واجب عند من يقول بالوجوب لكن لهذه الظروف وفي حديث إحنا ذكرناها في مكانها أن غسل الجمعة سنة وشيخ الإسلام, الإسلام توسط في المسألة طبعا شيخ العثيمين يدافع عن هذه المسألة قلنا قبل كده انه يستميت دفاعا عن إن غسل الجمعة واجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من الناس وأفقه الناس وأعلى من الناس بالناس وكذا وكذا, وكذا ويقول كلمة واجب يبقى كيف نصرف هذه الكلمة صرفها أحاديث أخرى أنه من إيه؟ من اغتسل فأيه ف قد أحسن ومن لا فلا بأس يعني مش أي حرج يعني في المسألة إن شاء الله تعالى الأستاذ بس الدكتور نبيل دقائق عندنا مسجد بالبلد أتينا بالبصلة لنضبط القبلة فوجدناها مختلفة تماما عن الكيفية الموجودة بالمسجد وعندما أردنا تعديلها حدث خلاف بين عمال المسجد ووضع ورفع الأمر إلى المشرف على المسجد وظل الأمر على ما هو عليه فما هو الحل هل أصلي في جهة الناس في جهة والناس في جهة أخرى يعني دي مسألة خطيرة جدا المفروض ما ما نتركهاش إلا لما نفصل فيها يعني إحنا اكتشفنا الأمر ده دلوقتي إن شاء الله نعد عشرة أيام في المسجد ليل ونهار لات المسألة ما تحسن نجيب الأوقاف ونجيب الأزهر ونجيب كل الناس لغاتل المسألة ما تحدد هذا أمر يتعلق بشرط من شروط الصلاة ما ينفعش الأخ اللي بيسال إن كان موجود الآن يعني المسألة ما يتشكيتش عليها أبدا يعني, يعني حتى لو قلنا المسجد فين أنا إن شاء الله أنا مستعد نروح حتى لو في آخر الفيوم إن شاء الله نروح النهاردة بكرة لو صاحب السؤال موجود معانا وسامع والمسألة لم تحل بعد إن شاء الله, إن شاء الله يعني من اليوم طبعا ممكن ما نحصلش أو نروح متاخر يعني كما يحب يعني فان أمر ده لا يجوز تأخيره أبدا لأنه يتعلق بصلاة الناس. إحنا من عليه بهذا الفهم وهذا الالتزام. فإحنا بنتكلم في مسألة أخ يعني يعني قد يكون حديث عهد بالالتزام، قد يكون يصلي حديثا قد يكون كذا زي ما أحد الإخوة في في معنى في مسجد فجر الإسلام، وقف على مرأة ونصنع من الناس يقول الناس جاية ورحتها ورحتها منفرة وكذا وكذا. طب أنت بتتكلم عن واحد دلوقتي ممكن يكون أنا عرفت اللي كان من اللي جنبيك عشان تتكلم بهذه الصورة. ورجل أستاذ جامعي يتكلم بهذه اللهجة والأخ طبعا عشان ما تحصلش فتنه الأخ القائم على المسجد سكت وكلم الأستاذ الجامعي تاني يوم يعني قال له ما ينفعش النصيحة على الملا فضيحة فالأمر إن شاء الله يعني ما فيش شك طبعا ان الالتزام بالسنة في كل حياتنا هو الأمر هو ضل أصل يعني لكن احنا الكلام كلامي من باب إن إحنا نعين بعض على أداء الفرائض نعين بعض على أداء الفرائض هذا الرجل الذي اتى إلى المسجد يعني انا يعني أشجعه وأباركه وأتحمل رائحته حتى يستمر على المسجد وبعدين لما يتعود المسجد ويعتادي الإخوة اللي موجودين أقول له يا أخي ربنا يبارك فيك لما يقبلني بع لما يبدأ يقبلني ويحبني ونتعامل مع بعض ونأخذ ندي في الكلام زي بيبقوله يعني أقول له آه يا أخي دار سنة كذا تخيل كتب كذا وكذا, وكذا لما نبقى نصاحب بعض يعني ممكن الكلام دى أخدوا بقى أسبوع والله صاهر ولا سنة وتودد إليه بعطى وتودد إليه ال الأخ اللي هو يعني ريحته مش ده بدل ما اقول له انت ريحتي ومش عاجباك على ملأ من الناس اما اجيب له زازه عطر بخمسة جنيه واقول له هديه وهو يعرف من غير حال هيعرف ويتعطر قبل ما يجي يعني مش بقول ان احنا بقى يعني نسيب السنه في الاتيان في الاتيان للمسجد نسبة للثوم او البصل يقولك لك ده ابراهيم بيقول لك ماشي اللي يأكل ثوم ماشي يجي واللي ما ياكلش ثوم يجي والمتوسخ يجي لا انا مش بقول لك كده بقول لك احنا تطبيق السنه ده الاصل لكن انا وجهه نظري في المساله والله اعلم بالصواب ان انا اعين الناس على الاتيان بالفرائض صلاه الجماعه واجب عندنا مش كده هو جي يصلي جماعة اقول له انت كده متوسخ انت وانت كذا كذا وكذا ومش قادر مش طايقينك ومش عايزين ريحتك امشي لا يعني ما ينفعش هذا ليس من السنه بقى فال السنه ان احنا نحبب الناس في السنه باذن الله تعالى ونعينهم على قضاء الفرائض دكتور نبيل ما عرفش بقى يعمل فينا ايه نسيت الجهر في ركعه فالاسجد للسه لا ادري هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام إن علم أنه لا يسكت تكلمنا في المسألة هذه في الإسبوع الماضي قلنا إن الإمام سكت أو لم يسكت وأنت تأخذ برأي من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم يبقى سكت أو لم يسكت تقرأ الفاتحة لأن الحديث عبادة بن الصامت إن لم تخلني ذاكرة لا صلاة لما لم يقرأ بأم الكتاب يخصص الآية اللي ذكرناها الإسبوع اللي فات وإذا أقرى القرآن فاستمعوا له وأنصت دا إن هي نزدة في القرآن الصلاة فهذه الآية تخصص بهذه السنة فيبقى الإمام سكت أو لم يسكت تقرأ الفاتحة ان شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم معنى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكفت الثياب والشعر الكفت بمعنى تقريبا بمعنى الكف يعني كفه الثياب انك تقفل تطبق الكم بتاع بتاع, بتاع الثوب هكذا عند دخولك للصلاه يعني انت تتعمد هذا عند الصلاه الشيخ ياسر كده عامل وريني ارفع يدك كده يا شيخ ياسر ارفع ارفع ارفع وري الاخوه كده الشيخ ياسر ده من غير صلاه يعني هو كم القميص بالنسبه له هو كده بالصلاه ومن غير الصلاه يعني خارج الصلاه وداخل الصلاه ده ما يدخلش في المساله خالص يعني يعني هو ده طبيعته يعني في المساله واحد طبعا ثاني البنطلون هو مسبل بس يعني مش قادر يخلل يعني مش قادر يأثر بنطلونه يعني فبيدخل الصلاه يقول إيه يعني حتى في الصلاه يعني المسبلين فبيتني بعض العلماء قال لا ان هو يبقى مسبل احسن انا بالنسبه لي حسب فهمي ان, إن الاسبال كبيرة من الكبائر والكفت اللي هو انقلب البنطلون كده مكروه يعني فان شاء الله لو لو تنى البنطلون في الصلاه انا بالنسبه لي لا بأس به مدى صحه إنما اتقبل الصلاه من تواضع بها لعظمتي ده عايز الشيخ ابو اسلم يبقى يجاوبنا عليه ان شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه اهلي يريدون شراء تلفزيون وانا ارفض خوفا من إساءة استخدامه فبماذا تنصحني جزاكم الله خيرا أنا أنصحك ألا تطيع أهلك في هذه المسألة أقول لك يا راجل خليك راجل وبلاش تجيب تلفزيون في البيت حتى لا تسيء استخدامه بشرط أن توفر لزوجاتك تملأ فراغها بالقرآن وبالسنة وبحضور الدروس وبصلاة الأرحام وبالجلوس مع الأخوات ما سب يعني ما سيبهاش ما سيبش الأمور كده وبإذن الله لو كل واحد بدأ يحفظ قران هو وزوجته وأولاده هيبقى محتاج 24 ساعة على 24 ساعة وممكن ما يكفيش برده فالشيخ الشيخ سيد عبد العظيم لما سئل احد الاخوه ساله اجيب تلفزيون لما ربنا مننا علينا بالفضائيات الاسلاميه وكده قال له إن كنت تريد أن تري زوجتك رجال فأتي بتلفزيون الشيخ ابو صحاق قال اللي في بيته تلفزيون طبعا الشيخ ابو صحاق ما عندهش تلفزيون على فكرة ولا الشيخ محمد كسين يعقوب أعود أخ محمد ده محمد ابراهيم الشيخ ابو صحاق قال اللي بتولي بالتلفزيون في بيته وزوجته هتجلس في المكان اللي فيه تلفزيون تجلس بظهرها إلى تلفاز طبعا دي صعبة شوية إلا على إلا مراحمة رب يعني المرأة اللي عندهم تلفزيون تجلس بظهرها على تلفاز ده ترى المشايخ المشايخ رجال والم... والرجال مأمورون بغض النساء مأمورات بغض البصر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أقول المؤنات يغضضنا من أبصارهن يبقى ان شاء الله بلاش تجيب تلفزيون وخلي القرآن ان شاء الله هي... يملأ كل فراغ بإذن الله تعالى ما حكم ان تسأل أه... إيه؟ أن, تسأل يمكن شخصاً. أن تسأل شخصا ما أن يدعو الله لك حيث أنك ترى أنه رجل تقي وربما كان مستجاب الدعاء وترى أنك كثير الذنوب وتستحي من الله وتخشى أن لا يقبل دعاءك طبعا المسألة فيها كلام الشيخ العثيمين في نهاية الكلام قال أنت تطلب الدعاء من أحد الإخوة تكون عندك نية مسبقة أن يكون طلبك ليقول له الملك ولك بمثل يعني أن تحب له كما تحب لنفسك يعني أنا بقول لي فلان دعيلي وحطتني يا جوايا عشان الملك يرد على دعوة الأخ اللي دعالي ويقول يقول له ولك بمثل الآخر السؤال بيقول وترى ويرى أنك كثير الزنوب أو يرى أنه كثير الزنوب ويستحي من الله ويخشى يقبل دعائه أرجو الا يكون هذا يكون ايس من رحمة الله كلنا ذو خطأ وكل ابن ادم خطاء وغير خطين التوابون والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قابل دعاء الشيطان قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون ربنا قال له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أحسن تولدي انا مش عارف عفظ القرآن عشان الذنوب وأنا مش عارف مشاكل في البيت عشان الذنوب وكذا شماع الاخوه بيعلقوا عليها فشلهم بلاش الاخوه عشان ما يزالوش احنا بنعلق علينا عليها فشلنا شماعه الذنوب نعلق عليها فشلنا نعلق عليها تقصيرنا انت يعني ما فيش بقى اكثر ذنوب يعني ما فيش ده, ده الشيطان ما فيش حد تاني في بعد كده في بعد الكفر ذنب لا وحدث ولا حرج بقى في اهل الذنوب وناس معروفه بالاسم و... وكلنا يعلم يعني شخصيات عامه يعني تصد عن عن دين الله ليلا نهار ويحفظون القران ويحفظون السنه بل انهم يستدلون على باطلهم من القران والسنه فبلاش سماعه الذنوب عشان ما تبقاش ايه طريق لمدخل للشيطان وللنفس حتى يعني ايه شيخ بن أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في احنا عندنا ايتين إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون في سورة يوسف ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فكذا ويزة وكذا ويزة يعني واحد يصل للياس يقول يعني كذا هي أصلا مش نافعة ده لا يأس باء فيبطل شغل يبطل عمل أصلا من اليأس خلاص ما هو عارف تأكد بقى والشيطان له انه مهما يعمل ومهما يدعو ما في شيء يستجاب له ومش هيشتغل يبطل ودي كارثة من مهلكة من المهلكات تؤدي إلى الكفر ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون خلاص بقى أنا أعجب بنفسي وأنا وصلت بقى لدرجة معينة من الالتزام والحفظ والعلم والقرآن وكذا يبطل عمل أيضا برضو مهلكة من المهلكات فيبقى الخاسرون يبقى احنا بين الخوف والرجاء زي ما الشيخ يعقوب دايما يقول كده الإنسان يكون بين جناحي الطائر الخوف والرجاء ومعهم الحب عشان يصل الله عز وجل يظل يرجو يرجو يرجو رحمة رب العالمين حتى قبل الايه قبل أن يامن يرجع يخاف يخاف يخاف, يخاف قبل ان يياس يبقى بين الخوف والرجاء حتى يصل الى الله عز وجل دكتور دكتور نبيل بقى يعني جزا الله خيرا والاسئله نكملها المره القادمه ان شاء الله سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وارزق الله عنا خيرا وسمحونا للاطاله و عليكم يعني